تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه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 إِذْ أَرْرسَلْ النَّ إلَيْهِ مُثْنَين فَكَذَّبُهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالَاوا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَاوا إِن مَا لا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ اللَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ نَاتِمٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعنابٍ وَفَجَّرنا فِيهَا مِنَ العُيُونِ لِيَأكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا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 وَالْقَمَرَ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح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 ولو نَشَاءُ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وَلَا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 قل الَّذِي يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُخْرِجُ الْحَبَّ مِنْهَا حَبًّا رِّزْقًا لَّكُمْ ۖ فَمَا تَذْكُرُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ